والما اشكو غرامي يا نور الوجود وانادي اذها مي يا ما وصام وامي احض بالشود واراب بسلامي يا ذاك الجود و اراب